بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع انا السلفي ان يقدم لكم هذه المادة السلام إن الحمد لله إنه ما يهدي لله فلا هم ظل له وما له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أمره تعين في المرة السابقة من تدارس بسالة جواب في الإيمان ونواقره لعلم البراك حبيب الله تعالى وذكرنا أن هذه فسألة عباره عن إجابة عن سؤال عن تلك المسألة التي أثرت لغة كثيرا، وهي المسألة ب بكفر تارك جنس العمل وقد بينا أن حتى هذا الاصطلاح في حد ذاته غير مستقيم وأصحابه يريدون أن يقولوا باشتراط جنس عمل الجوارح لكي يصح الإيمان ومن ثم فيكون نقدها ينبغي أن يقال كفر تارك العمل بالكلي كفر تارك عمل فابتداء حتى الاصطلاح الذي وضعوه الاصطلاح غير مستقيم وده قد يؤكد القول بأن هذه مسألة محدثة وان وجدت في محدثه بهذا الاصطلاح وبهذا الاسلوب وبهذا التقرير وان وجد في كلام اهل العلم السابقين شيئا منها كما جاء ذكرنا الشيخ البراك يعني وان كان له مذهب في المسألة في تحقيق مذهب تيميه في المسألة وترجيح الوجه الذي حققه إلا أن تبقى الرسالة مفيدة جدا من جهة تأكدها لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بيان منهج أهل السنة ما هو القدر المجمع عليه والقدر المختلف فيه، وهذه مسألة في غاية الأهمية، وتحتاج بالذات في عند يح عندما يحدث غلو من بعض الاتجاهات في ترجيح ما تراه راجحا، يحتاج العمر إلى التأكيد والتنبيه على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، مشيت خطير جدا في توضيح مواطن الإجماع ومواطن الخلاف وبل بين منهم هم المرجئه سواء المرجئه المتكلمون او الفقهاء بامور ايضا بطريقه واضحه لا لبس فيها تقدم الكلام عليها ولان البعض من كثره استغراقي في مساله الانتصار لمذهبي في كفر ذلك عمل الجوارح بالكلية يكاد يحصر الارجاء في أن المرجاء هم الذين لا يقولون بهذا القول ويسقط كل الاقوال اللي قالها العلماء في ذم الارجاء على هذا القول مع ان العلماء مع تبديعهم لقول مجاهد الفقهاء وللمرجاء المتكلمين إلا انهم فرقوا من الاثنين في درجه الانكار ودرجه التبديع والى اخر ذلك ثم كان الكلام أيضا في باب النواقد آه كلام آه متين في بيانها وتهذيبها بطريقة جيدة الاشاره كان أيضا إشارة سريعة لمسائل كمسألة العذر والجهل وكمسألة الحاكمية ولأن كما ذكرنا يوجد البعض بيتبنى قولين وان كانوا يعني المسالتين مختلفتين إلا ان يعني يتبنون في كل مساله قول ينبثق من روح مخالفه تماما عن الروح التي استحضر يعني كانت عندهم في دراسه المسألة الأخرى في مساله العمل ترك عمل الجوارح تجد عندهم درجه من الشده في وكانها نوع من الجنوح للتكفير في المقابل عند الكلام على مسألة ترك الحكم بما انزل الله تجد نوع من انواع التراخي الشديد ومحاوله تصوير انها حتى لو كانت في التشريع العام فانها لا تكون كفر أكبر إلا أن يكذب المشرع المبدل على الشرع فينسب الشرع المبدل او الحكم المبدل إلى الشرع وهذا في غاية النظرة وإما أن يكذب حكم الشرع ويتحذر وهذه لا يكاد يوجد صور للكفر الأكبر عندهم إلا السيخ البرك مع أنه ممن يميل إلى تكفير تارك عمل الجوارح بالكلية باعتبارات ذكرها سوف نفصل فيها اليوم الشراطة الرابط تعالى إلا أنه كان مستقيما مع أصول أهل السنة من جهة ومع أصول نفسه من جهة حينما ذكر في النواقد بطريقة أوضح وأظهر أن من النواقد تبديل شرع الله تبارك وتعالى على ما تقدم ده خلاصة اللي احنا استفدنا من هذه الرسالة ويبقى ان احنا نذكر التعليق او توضيح لما نراه في مسألة ترك عمل الجوارح بالكليه في الواقع كان هذه المسألة بهذا الاصطلاح وبهذا الظهور لم تكن مفارة في كتابات المتقدمين بل إن عنوان عقيدة أهل السنة الجماعة في كتابات المتقدمين أنه كانوا يقولوا أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكانوا بيروا أن هذه الجملة المختصرة من أصول أهل السنة الجماعة في باب الإيمان كافية لتمييز أهل السنة عن كل من الخوارج والمرجئه فقولهم الإيمان قول وعمل يميز أهل السنة عن المرجئه الذين حصروا الإيمان في القول إما قول القلب وإما قول اللسان وإما كده هم معا على التفصيل الذي مضى وإن كان لا يميز أهل السنة عن الخوارج لأن الخوارج أيضا يقولون أن الإيمان قول وعمل وأما قولنا أن الإيمان يزيد وينقص فهذا يميز أهل السنة عن كل من الفريقين لأن هناك اتفاق بين الفريقين على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وقد ذكرنا القضية إن الخوارج بعدما قادتهم أهواؤهم إلى تكفير مرتكب الكبيرة حتى يتسنى لهم الخروج على جماعة المسلمين بعد حدوث الاتفاق بين علي ومعاوية رضي الله عنهما على التحكيم فتبنوا القول بتكفير الفريقين لانهما حكام الرجال وترك كتاب الله في زعم هؤلاء الخوارج ثم ماذا الامر بهم إلى أن انتهوا الى تكفير مرتكب الكبيره ثم نظروا الأمر بهذه الطريقة أن الإيمان قول وعمل أو أن الإيمان له شعب كثيره ثم أضافوا قاعدة من عند أنفسهم وهو أنه حقيقة مركبة إذا ذهب بعض ذهب كله فخرجوا من مجموع الأمرين إلى أن الإيمان إذا زالت بعض شعبه زال بالكليه أي بتكفير مرتكب الكبير لما قل مرجع عشان ينقضوا النتيجة التي وصل إليها الخوارج وهي تكفير مرتكب الكبيرة ووجدوا أن هذه النتيجة نتجت من مجموع مقدمتين الأولى تقول الإيمان قول وعمل الثانيه تقول الإيمان كل لا يتبعد إذا ذهب بعض ذهب كله فترك المقدمة الفاسدة وهي زعمهم أن الإيمان كل لا يتبعد ونقد المقدمة الصحيحة لكي يتوصلوا إلى نقد النتيجه التي قال بها الخوارج فقالوا الإيمان نعم لا يزيد ولا ينقص وأنه كل لا يتبعض ولكنه شيء واحد والتصديق ثم جعلوا الاقرار علامة عليه هذا خلاصة الذي ذكرناه من قبل فإذا صار بعدما ظهرت هذه الفرق من الخوارج والمرجئه قولهم أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يعتبر مميز تماما لمنهج أهل السنة عن كل من الخوارج والمرجع وإن كان في ثنايا البحث يحتاج الأمر إلى بيان لما نقول أنه هو يزيد وينقص فكان لابد من بيان أن له أصل وكمال، أصل وكمال واجب وكمال مستحب، وانه إذا زال الأصل زال بالكليه وده لضبط مسائل ما يدخل به المر في دين الله وما يدخل به الكافر في الإسلام وما يخرج به المسلم من الإسلام، وهذا قد بيان الشيخ البراك في الرسالة التي ذكرناها. ايضا مسألة بيان الارتباط بين الظاهر والباطن. يا احدى المسائل المهمة التي تدخل في ثنايا بيان ما دل عليه الكتاب والسنه في شأن مسائل الايمان هذه المسألة هذه مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن ربما تكون يعني ايضا احتاج اهل السنة إلى الكلام عليها امام المرجئه هم الخوارج بيبالغوا في الوعيد ولكن المرجع بيبالغوا في الوعد وبالتالي بيتصوروا أحيانا وجود إيمان كامل على زعمهم في القلب وليس له اثر على الجوارح على أيضا تفاصيل في هذه المسألة ولذلك اعتنى أهل السنة لا سيما المتأخرين منهم الذين عنوا بالمناظرة مع أهل البدع ومحاولة إفحامهم بأنواع الحجج النقلية والعقلية كشيخ الإسلام التيمية ومن جاء بعده اعتنوا بهذه المسألة عناية كبيرة جدا وفي الواقع إن هذه المسألة مسألة شرعية متقررة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن مسألة مجمع عليها بين أهل السنة من حيث المبدأ ولكن أيضا لا يمنع من وجود بعض التفاصيل التي فيها نزاع كان شخص الإسلام اعتنى ببيانها بيانا كبيرا في الواقع السبب الرئيسي المتتبع المتتبع لكلام شخص الاسلام التيمية في هذا الباب سيجد أن الموطن الذي يبالغ فيه في إظهار هذه المسألة الموطن الذي يرد فيه على المرجئة الذين يتصورون وجود إيمان كامل في القلب مع عدم النطق بالشهادتين ومسألة مسألة سبق بيانها ان المرجئة اضطروا إلى المحافظة على الأصل الذي ورثوه عن الخوارج وهو الزعم بأن الإيمان كل لا يتبعض وكون كل لا يتبعض يلثم عندهم أن يجعله شيئا واحدا لأنهم لم لما سلموا بهذه القاعدة واضطروا إلى أن يجعلوا الإيمان شيء واحد وهو التصديق عند جمهورهم حتى لا يقل لهم إذا أدخلتم العمل في الإيمان ففاقده يكون كاف فوقعوا في عدة ورطات لعل أشدها هي مسألة الإقرار ما حكمه عندهم ومسألة أعمال القلوب طبق الكلام عليها هم ذول عندهم ثلاث ورطات كبار الورطة الأولى الإقرار ما حكمه الورطة الثانية أعمال القلوب الورطة الثالثة عندهم ما قولهم في الأدلة التي تقول أن الصلاة من الإيمان وما, وما كان الله يضيع ايمانكم من صام رمضان ايمانا واحتسابا من قام رمضان ايمانا واحتسابا إيمان إلى غير ذلك من النصوص الورطه بتاعة الإقرار يعني يمكن الاحتجاج عليهم بأن يقال لهم ما موضع الإقرار من الإيمان عندكم فإن أدخلتموه في الإيمان إن هدم أصلكم بأن الإيمان هو التصديق وفقط وإذا اقررتم بأن الإيمان هو تصديق وشيء زائد فلما لا تجعلون اعمال الجوارح هي الاخرى من جملة ما يضاف الى التصديق لان المرتزقه لما جانا نقول لهم انتوا ليه مصرين على ان هو التصديق ما قالوش ان اتورطوا في النقاش مع الخوارج ده قالوا ان ده مقتضى اللغه وتمسكوا جدا بمقتضى اللغة هنا مع ان الجاب عليهم في هذه الجزئيه إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما إننا في لفظ الصلاة والصوم والزكاة وغيرها نرجع لتعريف الشرع لها وليس الأصل وضعها اللغوي الأمر الثاني أن, أن الإيمان لغة ليس هو التصديق الأمر الثالث أن التصديق لغة ليس هو عمل القلب فقط بل يضاف إليه عمل الجوارح كما في الحديث كتب على ابن ادم حظه من الزنا ثم قال الفرج صد كذا ويكذب دليل قضيه لكن هم خلاص مصرين على ان الايمان هو التصديق وان هم مش قالوا الكلام ده مش اتورطوا في المناقشه مع الخارج ده هو ده مقتضى فهمهم للشرع لان الشرع احالهم على اللغه فيما يزعمون واللغة قالت لهم الايمان هو التصديق طب نقول لهم الاقرار عندكم ايه حكمه عندكم فإن قلتم أنه من الإيمان فصار الإيمان عندكم تضيق وإقرار فما المانع من أن تضيف إليه أعمال القلوب والجوارح وإن قالوا أنه ليس منه قيل لهم الإجماع على أن الكافر لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين فكان جوابهم أن قالوا أن الإقرار علامة على الإيمان وليس جزءا منه وصبق أننا شرحنا الكلام ده في قولهم في أعمال الجوارح بس الإقرار هنا أخطر يعني عملنا لهم أعمال الجوارح إيه قولكم فيها وإيه تأولكم للأدلة اللي فيها أن الأعمال من الإيمان قالوا هي ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا منه البعض فهم إن كذا كلمة ثمرة هذه من لوازم منهج المرجئه لا نقولنا أهل السنة بيقولوا الظاهر ثمرة للباطن ومجموع الظاهر والباطن اسمهم إيه؟ إيمان لكن المرجع بيقولوا الظاهر ثمرة للباطن والباطن هو الذي يسمى إيمان بل تصديق القلب فقط وليس الباطن كله وما علا فهو ثمر خارج عنه فكذلك قالوا في الإقرار قالوا الإقرار علامة نعرف نحن بها وجود التصديق في قلب المخبر عن نفسه أو المقر بالشهادتين فاعتبروا الاقرار علامة ظاهرة على التصديق فقيل لهم أي يتصور عندكم وجود من هو مصدق ولا يقر قالوا نعم قيل وما حكمه قالوا حكمه أنه ناج عند الله وإن كان هم يقولون أن حكمه عندهم في الدنيا أنه كافر لأنهم لم يعرفوا التصديق الذي في قلبه فكان جواب ابن تيميه عليهم بان ده مخالف للاجماع وأنه وان هذا الفرض في ذاته متناقض فرض ان يوجد مصدق يمتنع عن الاقرار الظاهر بلا عذر قال لهم ده كده ممتنع ويبقى دي اول مسألة من مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن واشتراط قدر من عمل الجوارح ولو كان القائل باشتراط جنس عمل الجوارح يقصد ذلك لكان هذا محل اجماع بمعنى ان اهل السنة يرون. أنه متى ورد التصديق فلا بد وأن يوجد الإقرار إلا إذا وجد عذر وعكس المسألة أن عدم الإقرار كفر يدل على أن صاحبه ليس بمؤمن لأنه يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم يمتنع عن إظهاره بلا عذر هذه واحدة ولا إن الأدلة حتى لم يتأمل في ذلك عنده الأدلة والإجماع على هذا هذه أكثر المواطن التي تكلم فيها ابن تيمية على هذه المسألة وهي بلا شك محل إجماع و... ويبقى إذن القائل بأن كيف تقولون بنجاة شخص لم يعمل بجوارحه شيئا يقال له هذه المصطلحات لا تحكم الأدلة بل الأدلة التي تحكم المصطلحات وحتى لو كان فالشهادتين من عمل الجوارح لا ده, ده من قول اللسان حكاية تأسيم الجوارح إلى اللسان وجوارح وده قول وده عمل مسألة اصطلاحيه محض لكن إذا كان الشرع يقسم الأعمال إلى باطن وظاهر ولا شك ان الشهادتين من الإيه؟ النطق بالشهادتين من الظاهر وهو مجمع عليه فإذا نحن لم نقل بأنه سينجو وهو لم يعمل عملا ظاهرا قط بل سيعمل على الأقل نطق بالشهادتين وهو المجمع عليه وهي دي المواطن اللي ابن تيمية كان دايما يقول ردا على المرجع لتصوروا وجود مصدق يمتنع عن الإقرار ثم حكموا بأنه ناجن عند الله فكان بيرد عليهم بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن ولزوم عمل شيء من عمل الجوارح والبعض بياخذ النقل دي ويوضعها في المسألة أخرى ما هي لو كانت ديت دي مجمع عليها وكما سياتي طب لو كان غيرها لكل مسألة حكمها بيقول ابن تيميه في الجزء السابع من الفتاوى صفحة 553 وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام يبقى هو لو مألش ما الشهادتين نعرف انه ليس في قلب إيمان وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل الظاهر موجبه بحسب القدرة يبقى لابد كل حالة في الباطن معاه حالة في, في الظاهر فبنقول أصل الإيمان في القلب اللي هو التصديق مع أصله على الجوارح وهو الإقرار وكل زيادة هنا تبان إيه تبان هناك يبقى احنا بنقول بهذا التلازم بين الظاهر والباطن وبنقول ان أصل الإيمان على القلب يبقى معاه أصل الإيمان في الإيه؟ على الجوارح وكل ما تحصل زيادة يحصل معها زيادة ويبقى الكلام ده مستقيم بدون الحاجة إلى اشتراط عمل آخر أكثر من الشهادتين لو دل الدليل على عمل آخر نقول بيه لكن مجرد التلازم من الظاهر والباطن قائم بغير اشتراط شيء غير النطق بالشهادتين كلام ابن تيميه في المواطن اللي احنا بنقوله لا بيتكلم على الشهادتين ودي اكثر المواطن في معظم مواطن تتكلم فيها المساله دية كان كلامه محمول على الشهادتين في مواطن اخرى تأتي ان شاء الله قال فان من الممتنع ان يحب الانسان غيره حبا جاذما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة إلى ذلك فبيقول لازم يبان الإقرار على الأقل طب هل الإقرار فقط سامسان بيقول انه قد يأتي مواطن تجعل ده معنى كلامه حنقر نفسه إن شاء الله قد يأتي مواطن يكون فيها عمل ما في قوه دلالته وجودا وعدما كدلاله النطق بالشهادتين ولكن هذا ليس عملا معينا يقول ممكن يحصل ظروف نحكم بها بمقتضى العقل إن العمل ده في قوه دلالته نافيا وإثباتا كقوه دلاله النطق بالشهادتين نافيا وإيه؟ واثباتا فبيقول بعد ما ذكر أيضا في, في معرض الاحتجاج على هذه المسألة وانه لو وجد في القلب لازم يبقى موجود في الجوارح طبعا ايه صرح في مواطن هو بيتكلم على الإقرار في موطن تاني كان بيتكلم على شيء زائد على الاقرار إذا وجد مش انه يوجد يمتحن بجميع المكلفين وليس المقصود هنا كان في الجزء السابع صفة 558 وليس المقصود هنا ذكر عمل معين بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره هو ليه بيقول بما لا يضر مش عايز يبقى في احتمال هوى جبن لأن الجبن هيبقى معصية لكن يقول ده واحد قادر متمكن يرى الرسول الذي يؤمن بانه رسول من عند الله يؤذى ويقول ما يشزعه فيقول النصره في هذا الموطن تساوي النطق بالشهادتين وجودا وعدما بمعنى انه لازم يعملها ولو ما عملهاش يبقى إيه يبقى كأنه امتنع عن النطق بالشهاداتين قال فإن هذا وهو قدر على أن ينظر اليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول فمن المعلوم أن هذا متنع المقصود هنا ده في في مش انا الله وجودا هنا في العدم فقط بمعنى إن انها لو وجدت ما ما تقومش مقام الايه الاقرار ولكن اذا عدمت تساوي كانه عدم الايه الاقرار ودي القاعده اللي قالها الشيخ البراك كنا شرحناها المره اللي وابن تيميه بيؤكد عليها تماما وان هناك من الأعمال الظاهرة ما يدل فعلها على انتقاد على انخرام الباطن تماما فتكون هذه كفر فمنها قد يكون فعل وقد يكون ترك فهذا مثال للترك الأفعال كثيرة لكن مشكلة هنا إيه الإخوة بيتكلموا على ترك عمل الجارح بالكلية في أفعال كثيره متفق عليها ان فعلها يساوي انخرام الباطن القاء المصحف في القذلات والاستهذاء بالدين والسخرية منه والتكذيب المعلوم من الدين بالضرورة إلى غير ذلك لكن هل يوجد ترك مع ان الترك أقرب احتمال لانه الكسل او الذهول او غير ذلك هل يوجد طرق تصل الى هذا تكون في قوه دلالتها تقول لنا هذا الترك لا ينشأ الا ممن ليس عنده ايمان في الباطن بنقول اعظم شيء هو ترك النطق بالشهادتين وده مش حيدخل في الاسلام اصلا ما دام ما نطقهمش وهذا الترك لا يمكن ابدا تفسيره بانه كسل ولا انه شهوه ولا هذا لا يكون الا تكذيبا او عنادا واستكبارا يعني لما نلاقي واحد نقول له منطق الشياطين يقول لا هنقول جز اولا الدليل دل على انه كافر فاحنا لازم نقول على انه كافر والاجماع دل على انه كافر ولكن لما بنيجي نفهم المساله نقول هو ده اللي يمنعنا منطق الشياطين اما مكذب واما مصدق ولكنه معاند عنده عناد واستكبار وإلا لا يتصور ان يخلو من كل ذلك يبقى عنده تصديق واذعان وبعدين يقول له انطق بالشهادتين يقول لا يبقى بالنسبه للطرق احنا عندنا في قاعده بتقول ان هناك امور ظاهره تدل دلاله قاطعه على انخرام البطن الامور الظاهره دي امثله الافعال الظاهره التي تدل دلالة قاطعة على انحرام الباطن كثير القاء مصحف بالقذرات وسب دين الله تبارك وتعالى إلى آخر أما أمثلة الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انحرام الباطن فليست كثير هذه المعركة هنا في أمثلة التروق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام البطن مثلة الأفعال في الاستهزاء بالدين سب الدين الله ترك على السخرية من الدين التكذيب معلومة الدين بالضرورة كل دي أفعال تدل دلالة قاطعة على انخرام البطن اللي منها عليه دليل مستقل كالاستهزاء يبقى دا كده لما بنقول كفر المستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين هنقول دليل عليه من القرآن والإجماع والنظر المستقر عند اهل السنة في الارتباط بين الظاهر والباطن هنقول أن الفعل ده لا يصدر إلا ممن انتفى عنده الطعامين اللي معلهوش نص خاص يكفي هذا التلازم البين طالما انه في عرف العقلاء ما هوش تجني ولا توسع إن فعلا الفعل ده لا يصدر إلا من زندقه في القلب ب لأنه ترك جزءا من أصل الإيمان يبقى عندنا الفعل الأفعال التي تدل دلالة قاطعة عن خرام الباطن كثيرا الكلام في الطرق أول ترك تكلمنا عليه وهو مجمع عليه ترك النطق بالشهادتين ويدوت لو عنيا بمسألة ترك اعمال الجوارح بالكلية وقلنا ده التعريف الصحيح للمسألة التي يتكلم عليها بعض من يتكلم فيها ما يبقاش اسمها ترك جنس العمل ده هم حيشترطوا فعل جنس العمل ويترتب على ذلك تكفير تارك العمل بالكلية لو إنهم بيعنوا نطق بالشهادتين دي محل إجماع بلا شك هم لا يعنوها لكن كثير تقدر تقول أكثر من نصف النصوص التي يستدلون بها على هذه المسألة لا سيما النقول عن شيخ الإسلام التيميه بتتكلم على النطق بالشهادتين وعلى الزام للمرجئه الحجة في أن تارك النطق بالشهادتين ليس فقط مجمع لأنه ليس من مسلم بل من جهة العقل والنظر يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم لا يظهر له أثر من اقراره بالجوارح يبقى التلازم موجود الأصل مع الأصل والكمال مع الكمال يبقى وجد أصل الإيمان في القلب هيوجد أصله على الجوارح وهو الإقرار كل ما يزيد هنا يزيد هنا يبقى في طائفة كبيرة جدا من كلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة بيتكلم على أنه متى وجد التصديق لا بد من وجود الإقرار وإن عكس المسألة صحيح ومضطرد أن كل من ترك الإقرار الظاهر بلا عذر فنحن نجذب هو عنده فساد في الباطن مشكلة المرزئة أنه لا فساد عنده في الباطن إلا التكذيب وبالتالي فعلا ممكن يتصور وجود حد عنده تصديق وامتنع من الإقرار ولكن على قاعدة اهل السنة اللي عندهم ان التكذيب كفر والإباء والاستكبار كفر يبقى يستحيل عندهم وجود من ينتنع عن الإقرار الظاهر مع أن في قلبه من في البطن مسألة تانية هل مسألة تقتصر على الإقرار قلنا ابن تيميه يقول قد توجد بعض الأفعال يكون دلالة تركها مكافئ تماما لدلالة ترك الإقرار ولكنه لم يذكر أفعال واجبة على كل المكلفين دائما وأبدا وإنما ذكر هنا ظرف خاص كأن يوجد مؤمن أو من الايمان الإيمان يقول هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلون؟ وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره وقال القد عشان يبعد عن الجبان اللي خاف من المواجهة هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة تنما إلى نصر الرسول فمن المعلوم أن هذا ممتنع إنه ما يبقىش منه حركة يبقى إذن دلالة ترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن كهذا مع عدم وجود ضرر على صاحبه تكافئ تماما دلالة فعل الاستهزاء وغيره كده قال وهو بيشرح المسألة دي الصفحة التي بعدها ان دي سيدي يقول القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله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 ليه لأنه يكون صادق وبيحسده وبيبغضه وحعصبية لكن يكون في قلب الإيمان المشترط شرعا من وجود التصديق والإقرار والإذعان والانقياد والمحبة وبعدين ما يبقاش في اقرار مستحيل يمتنع عن النصرة التي يقدر عليها مستحيل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل بكل الأحوال دي حنقول نعكس المسألة بقى الامتناع عن الإقرار مش هنكفره فقط بمقتضى الادله لا ده هنقول ونحن نجزم أن باطنه منخرما عنده حاجة ناقصه في الباطن وترك النصرة في حالك التي ذكرها إنه يرى الرسول أمامه في مع أعدائه مع القدرة على النصرة وعدم الضرر فيقعد عنه قول المصرف هذه الحالة تدل على انخراط الباطن الاستهزاء أو السخرية تدل على انخراط الباطن قلنا ال المشكلة مش في الافعال لكن هو ضرب المثل بالافعال للتوضيح لان كأن الافعال تصورها اقرب ان في افعال تدل على انخراط الباطن والأدل اللي عليها أظهر كالاستهزاء والسخرية وغيرها لكن هل في طرُوك؟ في الظاهر تدل على انخرام الباطن ترك النقطة بالشهدتين دي واحدة المثال اللي هو قاله احيانا توجد ظروف وملابسات تجعل الترك يدل دلالة قاطعه على انخرام الباطن كترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة التي ذكر طيب هل ترك الصلاة هو من جملة الطرق التي يمكن أن تصل بصاحبها إلى أن تدل لدلالة قطاع عن خرام الباطن لو كان كذلك فتبالك أهمية المسألة إيه؟ أنها تنتقل من مسألة من النقاش في الأدلة يعني في كفر ترك الصلاة مع احتمال أنها تحمل على الكفر الأصغر وده الشائع من طريق التعامل العلماء مع النصوص التي تكفر بشيء من أعمال الجوارح ولكن لو كانت وجدت فيها هذه الدلالة تبقى حتنتقل من كونها تقصير في أعمال الجوارح إلى كونها انخرام في الباطن اللي هو مجمع عليه لكن خد بالك برضو هنا فرق بين لما تبقى المسألة مجمع عليها وبين لما تخرج على إجماع فيبقى هنا النظر في هذه المسألة مهم لكن مش هيؤدي بالمسألة من ينقلها من ساحة الخلاف إلى ساحة الإجماع ولكن لمحتج أن يقول أما, أما وإذ أجمعنا زي كنا لسه نتكلم في ستر العورة المسألة الخلافية يعني جدا في وجوب ساتر العورة كفين أم استحباب فاللي بيقولوا بالوجوب بيقولوا للي بيقولوا بالاستحباب نحن وانتم مجمعون على وجوب ستر الذراع مثلا والعقل يقول أن الفتنة في الوجه أشد فكان ينبغي أن تقولوا معنا بوجوب ستر يظل ده احتجاج ممكن تنظر فيه لكن مش هتقلب المساله تدعي الإجماع. تبقى المساله خلافية بهذه الصورة وبعد أن تدعي الإجماع لأن عالما احتج عليهم بتخريج على إجماع أو لأنه لهم إجاب يقولوا دل الدليل على الترخيص فيه ولم يدل الدليل هناك ولا حاجة بنا إلى التعليل أو يقولوا إن الضراع في فتنة والوجه في فتنة ولكن لما لم توجد حاجة إلى اظهار الضراع ولا يوجد مشقة في ستره فقد أمر بستره وأما الوجه لأن به تعرف المرأة ولا بد لها من تعامل وقد تحتاج إلى بيع وإلى شراء وإلى وإلى فتكرر هذه الحاجات جعل الشرع يعتبرها بمنزلة الضرورة بمعنى انه يأذن في كشفه دائما مع وجوب غض البصر مثلا فالحالة بها هنا عندنا شخص الإسلام ان إن طرق الصلاة فعلا ممكن يكون في مواطن يكون كترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن يرى الرأي فيه أعداءه قد ظهروا عليه وقادر على الدفع أو تكون من باب أوضح كمن يترك نطق بالشهادات مع القدر من أمثلة كده من أمثلة النقول اللي بين فيها ابن تيمية ان ترك الصلاة عنده في بعض الأحوال حنقول إيه هي الأحوال دي تكون من الطرق التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن لأن الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرة ولا يكاد يوجد خلاف بين أهل السنة فيها حتى المرجاء نفسهم بيضطروا فيها يقولوا كلام متناقض كذا لكن حاصلوا تكفير المستهزئ والساب ونحو ذلك لكن الكلام هنا في الطرق ترك الصلاة عند ابن تيمية في بعض الأحوال له هذه الدلالة وهو في النهاية بيقول إن الأحوال ديت هي التي ينبغي أن يحمل عليها الإجماع المنقول عن الصحاب بيقول شخصان تيمية وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر المفرعون من الفقهاء فروعا أحدها هذا هو في القتل فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد يقتل طب في حد ألم يقتل شاء الإمام حنيفه ده عند ابن تيمية مذهب من مذاهب أهل السنة فهو عند القول بالقتل ابتداء ده مذهب الجمهور وإذا صبر يعني احنا يبقى كذا عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد حيقولوا له أنت لو ما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 ترك عمل الجارح بالكلية في أفعال كثيرة متفق عليها ان فعلها يساوي انخرام الباطن. القاء المصحف في القذرات والاستهذاء بالدين والسخرية منه والتكذيب المعلومة من الدين بالضرورة إلى غير ذلك لكن هل يوجد ترك مع ان الترك أقرب احتمال لانه الكسل أو الذهول أو غير ذلك هل يوجد طرق تصل إلى هذا تكون في قوة دلالتها تقول لنا هذا الترك لا ينشأ إلا ممن ليس عنده ايمان في الباطن بنقول أعظم شيء هو ترك النطق بالشهادتين وده مش حيدخل في الإسلام ما دام ما نطقهمش وهذا الترك لا يمكن ابدا تفسيره بانه كسل ولا إنه شهوة ولا هذا لا يكون الا تكذيبا او عنادا واستكبار. يعني لما نلاقي واحد نقول له ننطق الشياطين يقول لا هنقول جزء اولا الدليل دل على انه كافر فاحنا لازم نقول على انه كافر والاجماع دل على انه كافر ولكن لما نجي نفهم المساله نقول هو ده اللي يمنع من نطقه إما اما مكذب واما مصدق ولكنه معاند عنده عناد واستكبار والا لا يتصور أن يخلو من كل ذلك يبقى عنده تصديق وإذعان وبعد أنه يقوله انتك يقول لا يبقى بالنسبة للطرق احنا عندنا في قاعده بتقول ان هناك أمور ظاهرة في تدل دلالة قاطعة على انخرام الامور الأمور الظاهرة أمثلة الأفعال الظاهرة التي تدل دلالة قاطعة على انخراط الباطن كثير. القائل المصحف بالقذرات وسب دين الله تبارك وتعالى إلى آخر أما أمثلة الطرق التي تدل دلالة قاطعة على الخرام الباطن فليست كثير. أو ذي هي دي المعركة هنا في أمثلة الطرق. التي تدل دلاله قاطعه على الخرام البطن امثله الأفعال في الاستهزاء بالدين سب دين الله ترك تعالى السخرية من الدين التكذيب من الدين بالضرورة كل دي أفعال تدل دلاله قاطعه على الخرام البطن اللي منها عليه دليل مستقل كالاستهزاء يبقى ده كده لما بنقول كفر المستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين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 إن فعلا الفعل ده لا يصدر إلا من زندقه في القلب لانه ترك جزءا من أصل الإيمان يبقى عندنا الفعل الأفعال التي تدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن كثيرا الكلام في الطروق أول ترك تكلمنا عليه وهو مجمع عليه ترك النطق بالشهادتين ودوت لو عني بمسألة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 يستحيل أن يوجد في قلبه إيمان ثم لا يظهر له أثر من اقراره بالجوارح يبقى التلازم موجود الأصل مع الأصل والكمال مع الكمال يبقى وجد أصل الإيمان في القلب حيوجد أصل على الجوارح وهو الإقرار كل ما يزيد هنا يزيد هنا يبقى في طائفة كبيرة جدا من كلام ابن تيميه رحمه الله في المسألة بيتكلم على أنه متى وجد التصديق لا بد من وجود الإقرار وإن عكس المسألة صحيح و و ومضطرد أن كل من ترك الإقرار الظاهر بلا عذر فنحن نجزم أنه عنده فساد في الباطن مشكلة المرزئة أنه لا فساد عندهم في الباطن إلا التكذيب وبالتالي فعلا ممكن يتصور وجود حد عنده تصديق وامتنع من الإقرار ولكن على قاعدة اهل السنة إلا عندهم إن التكذيب كفر والإباء والاستكبار كفر يبقى يستحيل عندهم وجود من يمتنع عن الإقرار الظاهر مع أن في قلبه من في البطن مسألة تانية هل المساله تقتصر على الإقرار قلنا ابن تنابي قل قد توجد بعض الأفعال يكون دلالة تركها مكافئ تماما لدلالة ترك الإقرار ولكنه لم يذكر أفعال وجب على كل المكلفين دائما وأبدا وإنما ذكر هنا ظرف خاص كأن يوجد مؤمن أو من زعم الإيمان ويقول هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه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 دلاله ترك نصره الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن كهذا مع عدم وجود ضرر على صاحبه تكافئ تماما دلاله فعل الاستهزاء وغيره عشان كده قال وهو بيشرح المساله دي الصفحه التي بعدها ان دي القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول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 ليه لانه يكون صادق وبيحسده وبيبغضه وعصبيه لكن يكون في قلبه الإيمان المشترط شرعا من وجود التصديق والإقرار والاذعان والانقياد والمحبه وبعدين ما يبقاش في اقرار مستحيل يمتنع عن النصره التي يقدر عليها مستحيل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل بكل كل الاحوال دي هنقول نعكس المساله بقى الامتناع عن الاقرار مش هنكفره فقط بمقتضى الادله لا ده هنقول ونحن نجزم ان باطنه منخرما عنده حاجه ناقصه في الباطن وترك النصره في حالك التي ذكرها انه يرى الرسول أمامه في مع اعدائه مع القدرة على النصره وعدم الضرر فيقعد عنه ولت ترك في هذه الحالة تدل على انخرام الباطن الاستهزاء او السخرية تدل على انخرام الباطن قلنا المشكلة مش في الافعال لكن هو ضرب المثل بالافعال للتوضيح لان كان الافعال تصورها اقرب ان في افعال تدل على انخرام الباطن والادلة عليها اظهر كالاستهزاء والسخرية وغيرها لكن هل في طروق في الظاهر تدل على انخرام الباطن ترك النطق بالسهدتين دي واحدة المثال اللي هو قاله احيانا توجد ظروف وملابسات تجعل الترك يدل دلالة قطعة على انخرام الباطن كترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالة التي ذكر طيب هل ترك الصلاة هو من جملة الطرق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 وبعد أن تدعي إجمع لأن عالما احتج عليهم بتخريج على إجمع لأنهما لهم إجابة يقولوا دل الدليل على الترخيص فيه ولم يدل الدليل هناك ولا حاجة بنا إلى التعليل أو يقولوا ان الضراع في فتنة والوجه في فتنة ولكن لما لم توجد حاجة إلى اظهار الذراع ولا يوجد مشقة في ستره، فقد أمر بالستر. وأما الوجه لأنه به تعرف المرأة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 هو في القتل فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد يقتل طب في حد ألم يقتل شاء الإمام ابو حنيف ده عند ابن تيمية مذهب من مذاهب أهل السنة فهو عنده القول بالقتل ابتداء ده مذهب الجمهور وإذا صبر يعني يبقى كده عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد حيقولوا له أنت لو ما صلتش ستقتل قال وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين على قولين مشهورين حكي روايتين عن أحمد المسألة من فضل القتل على الصلاة دي أشد أحوال ترك الصلاة في عرف كل الفقهاء وعند ابن تيمية بلا شك ودي الحالة اللي عباراته فيها محكمة جدا في إن مذهبه هو تكفيره ودي العبارة اللي ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة راح بنا طف جولة في أدلة المكفرين حتى تخالك أنه سوف يحسم أمره بالقول بالتكفير ثم يعود فيأخذ جولة في أدلة المانعين من التكفير حتى تخاله سوف يجذب بعدم التكفير إلى أن انتهى بلا ترجيح غير أنه قال انه من العجب قول من يقول أنه لو أصر على ترك الصلاة حتى يقتل أنه يقتل حينئذ مسلمة كان دي المسألة المستنكرة جدا عند ابن القيم وفرق بين ان العالم يحتج لقوله بقوة وبين ينفي الخلاف فيه ابن تيماء ابن القيم عندهم المسألة من المسائل اللي بينتصروا لها بقوة جدا واللي بيروا ان المخالف ذهل فيها عن ادله شرعية وعقلية كثيرة ولكنهم في النهاية بيقروا بانها خلافية وفعلا هنا الراجح الله اعلم قول ابن تيمية في هذه المسألة بانه من فضل القتل على الصلاة المسألة خرجت احنا بعنوان المسألة الفرد الاولاني ايه تارك الصلاة تكاسلا لاننا مجمعين على ان تاركها جحودا كاف فلما واصل الحال هو ادعى مقر قبلنا ظاهره ووكلنا باطنه الى الله فقلنا ده تارك تكاسلا وفي الخلاف الشائع والجمهور عندهم انه هو كافر كفر اصغر فلما فضل القتل على الصلاة تبين لنا حال غير التي ادعى فينب... كان ينبغي أن تنقل المسألة حينئذ من كونها ترك للصلاة كسولا إلى كونها ترك للصلاة جحودا وإذا الكلام اللي بنتصل لهم لكن هو بيحكي هنا إن ذية أقوال إنه يقتل فاسق ده قول من أقوال العلماء وقوة المسألة قولين عن أحمد يبقى أحمد عنده قول بأنه يقتل فاسق حتى إذا فضل القتل على الصلاة وقول انه يقتل إيه؟ كافر قال وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسد ابن تيمية ما نقتش نفسه هو حكى الخلاف لكن بينتصر لما راه هو الحق فبيقول اللي شافوا أنه هو يقتل حدا كلامهم فاسد لماذا للاعتبارات اللي هو بيقولها ليه فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم ولهذا لم يقع قط في الإسلام ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط في الإسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطل مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين مين اللي كافر باتفاق المسلمين الغير مقر بها طب واللي عرض على السيف ابن تيميه بيقول كان ينبغي على الذين نظروا في المسألة أن ينتبه إلى أنه بذلك غير مقر، ولكنهم لم يفعلوا أو لم لم يتفقوا على هذه النظرة، فيبقى ان ذا احتجاجه هو أنه يلحق هذه المسألة المختلف عليها بمسألة مجمعة يعني يلزم الآخرين الحجة بأنكم كما اتفقتم معنا على أن التارك جحودا كافر وهذا جاحد في حقيقة الأمر متى تاملتم ولا قيمة بإقراره الظاهر طالما أن حاله يؤكد أن الباطن على خلاف ذلك قال وهذا كافر باتفاق المسلم كان استفادت الأثر عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاه وقوله العبد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وقول عبد الله بن شقيق البجلي كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه وكفر الا الصلاه فمن كان مصرا على تركه حتى يموت لا يسجد لله سجده قط فهذا لا يكون قط مسلما هنا الكلام كان يقول على, على العرض على السيف العباره ديت الجديدة ديت مع ان السياق واحد ما فيهاش السيف بس فيها ايه الإصرار هل المسألتين واحد عند ابن تيمية ولا دي واحدة ودي واحدة احنا على الأقل حنجزم ان مذهب ابن تيمية في من عرض على السيف انه كافر كفر أكبر ومع الاحتفاظ بانه حكى الخلاف في المسألة لم يدعيها اجماعا وإن كان قال كان ينبغي أن تلحق بالمجمع عليها ده, ده احتجاج منه على من خلف وده الراجح فيما في نرى والله تعالى أعلم في مسألة من عرض على السيف هل المسألة هل هناك حالة أخرى وهي انه يصر على الترك وإن لم يعرض على السيف فتكون دي عبد بن تيمية كفر هنا قد يقال ابن الكلام من أوله الأخره على من عرض على السيف هتكون كلمة مصر هنا ضمنت الرفض مع العرض على العقوبة ولكن نبقي احتمال ان يكون قصده حاجة تانية لا سيما ان في نقول تانية نذكر الاحتمال ده هيبقى احتمال في مذهب ابن تيمين قلت بالك عشان تبقى المسألة وبحضره يعني احنا بدأنا هنا نتشكك فيدي ابن تيميه رأيه فيها ايه مع ان جزما المسألة خلافية لأن اللي أوضح منها عند ابن تيمية خلافية وحكى الخلاف فيها يبقى من باب اولى اقصى ما هنالك لو قلنا ان ابن تيمية عنده دي هي, هي الأخرى مما يرجح هو فيها انه إن يقتل ردة أو انه مرتد وان لم يعرض على السيف يبقى بلا شك ان هيبقى بيرجح هو وليس بيدعي الإيه؟ الاجماع وإن كان في ثنايا ترجيحه يقول كان ينبغي أن تكون من الايه من المجمع عليه قال فاما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الاصرار والترك فهذا لا يكون مسلما ولكن أكثر الناس يصلون تاره ويتركونها تاره فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان عهد, كان عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قل فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما عمر الله تعالى وليس الذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائده كما جاء في الحديث هذا النقل من الجزء الـ 22 من صدق 47 صفحة 49 يبقى هنا الـ ده الـ النقل اللي بيين بي بي لنا ان ابن شاف المسألة برمتها خلافية بما في ذلك اظهر صورها عنده وهي عرض العرض على السيف وان كان هو بيرجح في هذه المسألة انه من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة انه كاف الكفر اكبر وكا وانه يرى انه كان الاولى من الفقهاء الذين قالوا ان يقتل حدا مع أنه الجمهور ومع أنها روايه عن أحمد إلا انه كان يأمل منهم أن يتأملوا في دلالة هذا الإصرار وتحمل العقوبة على وجود انخرام في الباطن وعدم اقرار أو عدم إذعان أو نحو ذلك ذكرنا هل عند ابن تيميه حالة أخرى ليس فيها عرض على السيف يعني أن يكون ترك الصلاة بالكلية ولم يعرض على السيف فيرى أنه كافر في الواقع هناك مواطن قد يفهم منها ذلك لا بني لا بني فهناك مواطن يعني وكان معظمها متداخل مع الحالة الأخرى أو مع حالة على الأقل لتوجد حالة أيضا نص عليها مشابهة للعرض على السيف وهو أن يقول أنه لن يصلي أبدا يعني إذا هنا إن إذا ذكرت له الصلاة والعقوبة امتنع دي واحد والثانية إنه يقول أنه لن يصلي ابدا ودي في دلالتها على الاباء والاستكبار والإعراض واضحه هي الأخرى هل إنه لو ما حدش سأله بس تارك ترك محض كل ما حدش سافو بيصلي أبدا تدخل ولا لا اقرب موطن فهم منه ان الترك ترك الصلاه عند ابن تيميه بغير العرض على العقوبه وبدون التصريح بلسانه انه لن يصلي ابدا ان دي ممكن تكون عند ابن تيميه كفر الموطن اللي بيقول فيه وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل وانه يمتنع ان يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات استكمال هذا النقل عن ابن اللي هو من اكثر المواطن التي فهم منها انه يكفر ترك الصلاه اذا تركها تركا محظا كليا في غير الحالتين هي حاله العرض على السيف وحاله اخباره بعزمه على عدم الصلاه في المستقبل يقول وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات لا لاجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكم من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم وفي الواقع إن هذه المسألة هذا النقل كان مهد له يعني هو جزء من كلام طويل قال فيه يعني ممكن نقتطف بعض مواطن من بدايات يقول وقد تقدم ان الإيمان الباطن يستلزم الاقرار الظاهر بل وغيره يعني احنا قلنا المسألة عند ابن تيمية اصالة ان الامان الباطن بيستلزم الإقرار الاقرار الظاهر وغيره دي بحسب الاحوال كمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل اعداء أو كمن عرض على السيف في أمر الصلاة فعلمنا بذلك ان ترك الصلاة في هذه الحالة دليل عن خرام الباطن وإلى غير ذلك قل وقد تقدم الكلام ده في الجزء السابع من الفتاوى من صفة 610 لغاية 621 ده نهاية النقل اللي قلناه اللي كان فيه خلاصة القضية لكن بداية النقل من أوله كان بقوله قد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره دي مهمة جدا أنه حتى فصل بين الإقرار الظاهر وغيره ببل فالإقرار الظاهر دي المسألة الواضحة تماما أنها مترطبة على الإيمان اللي الباطن والغير بحسب الأحوال ذكر منها حالة من نصرة الرسول في الحالة التي ذكرها ذكر منها حالة من عرض على السيف قالوا أن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع فكده دي المسألة اللي ايه الواضحة جدا عنده قال فأمن فرائض الأربع بعد ما خلص الشهادتين ومدى علاقتهم بالإيمان بأنه مستحيل يوجد إيمان باطن بلا ايه الشهادتين قال وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر لأن الجحود دليل على انخرام البطل إلى أن قال وأما مع الإقرار وأما مع الإقرار بالوجوب وكل ذلك عطل النفس شوية في الكلام على أدلة كفر الجاحد أن قال وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء وذكر بعض النقول وبعدين بيقول وهذه المسألة لها طرفين أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن وأما الطرف الثاني اللي هو الكفر اللي الباطن فذكر فيه النقل اللي قلنا بقى بتاع أنه يستحيل أو يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا قط ظاهرا لا صلاة ولا زكاه ولا صياما انما ذلك النقل ده يفهم منه أن ابن تيميه يكفر تارك الصلاه بالكليه حتى وان لم يعرض على السيف ولكن انا هنحط قيد إن هذا التكفير في الإيه؟ في الباطن وهذا القيد لو لم ينص عليه ابن تيمية لوجب وضعه لأن مستحيل تبنى الأحكام الظاهرة نشوف واحد ما بيصليش تخلي إمام بيطبق الحدود ونشوف واحد ما بيصليش يقول له انت سجدت عمرك سجدة يقول له آه من عشر سنين يقول له لا خلاص روح واللي يقول لا يبقى هذا مرتد هذا لا يمكن يبنى عليه حكم إيه ظاهر ولكن يخاطب به الناس يتقال له أنت يا من لا تصلي احضر على نفسك فهذا لا يكون إلا من زندقه في القلب لأنك عشت حياتك لم تحدثك نفسك قط بأن لله الله سجد يبقى كده عندنا ابن تيميه صرح بالكفر ظاهرا وباطنا لمن عرض على, الايه؟ على السيف صرح بالكفر ظاهرا وباطنا لمن قال لا أصلي أبدا صرح بالكفر باطنا لمن كان يعيش حياته لا يسجد لله سجده يبقى دي خلاصه مذهب ابن تيمية في مسألة ترك الصلاة لكن تبقى المسألة كلام ابن تيمية في الفقرة الأخيرة لأنها ديت قال يعني يستحيل انه يعيش حياته لا يسجد سجدة ولا تصدق بدرهم ولا يفعل شيء من الواجبات فهل يمكن ان يقال احنا هنا لو قلنا ابن تيمية بيقول بتكفير ترك الصلاة اذا عرض على السيف يبقى قبل ما يعرض مسلم فلما يعرض لو صلى ماذا المسلم على القتل بقى إيه؟ كافر طيب التاني اللي ما عرضش على السيف مش الإمام اللي دعاه للصلاه ده واحد من المسلمين أمره بالصلاة فقال والله لا أصلي أبدا يبقى ده عنده إيه كافر ويبقى عشان يسلم ينطق بالشهادتين ويعلن استعداده للصلاة على الأقل أن يقول أنه هو ملتزم سيصلي إن لم يصلي بالفعل طيب الواحد اللي احنا لحد لما دعي قال سوف أصلي أو ما حدش اجدعاء أصلا ولكنه لم يصلي قط يبقى داعا ابن تيمية كافر إنما لو وجد المصلى أحيانا يبقى داعا عنده إيه؟ مسلم بديد ثلاث أحوال اللي قالهم ابن تيمية. طب لو قال له لا هو ما صلش في عمره ولكن بيتصدق هل نقول ابن تيمية بيرى أن هذا مسلم يبقى كده ساعتها هنقول أن ابن تيمية بيشترط فعل جنس أعمال الجوارح ويكفر تارك عمل الجوارح بالكليه ولكن كلام ابن تيميه لا يفهم منه ذلك بل كلام ابن تيميه الذي يفهم منه أنه يعين الصلاة خاصة وإن كان في مقام الاحتجاج قال مستحيل يبقى واحد مؤمن وما يشوفش منه طاعة خالص ورح رجع آل وأهم الواجبات وأظهرها وأخصها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الصلاة لكن سيبقى احتمال ضعيف إن ابن تيمية عنده أن من اثر عنه أنه فعل عبادة ولم يعرض في الصلاة على السيف إنه مسلم والراجح ابن تيمية عنده لا إنه لو تصدق بدرهم لا تكفيه بل إنه لابد أن يكون قد صلى ويبقى المسألة كلها يظل عنوانها الحالات التي يكفر بها تارك الصلاة عند ابن تيميه وليست عنوانها جنس العمل الجوارح التي ضدها تارك جنس العمل مع ان القول قد يبدو أغلظ الذي نثبته قد يبدو أغلظ من الذي ننفيه ولكنه أضبط احنا نقبله لأنه أضبط ولأن الآخر لا يستقيم على قواعد الشرع ولم يؤثر عن أحد من السلف ولكن يبقى أنه مما يسع فيه الخلاف إن احنا من توهم أن سلفه في ذلك هو ابن تيمية طالما سيكون مسألة في هذا الإطار فلا باس بها ايه اللي احنا يعني الذي يمكن آآ آآ ال الذي يحمل كلام ابن تيميه على انه يشترط للايمان عمل ليس الصلاه اي عمل ويرجح ذلك نحن نحتاج عليه ونقول له هناك أحاديث فضل الشهادتين فإن قيدت بأحاديث ترك الصلاة كان الكلام منضبطا من الناحية الأصولي إن أحاديث فضل الشهادتين قيدت بأحاديث الصلاة سواء حنقيدها كما هو قول لمن يقول إنه لو ترك صلاة واحدة يكفر فيقول هي مقيدة بها ابدا أو يبقى مقيدة بها في الأحوال الخاصة اللي ذكرها ابن تيمية وفقنا عليه فأما ان قال إنه لن يقيدها بأحاديث ترك الصلاة فإذا ينبغي أن تبقى مطلقة فلو قيدها بفعل بتصدق بدرهم أو صلة رحم أو نحو ذلك لكان مقيدا للأدلة بلا مقيد حقول قيدت الادله بكلام النتائمية يبقى كلام لا يستقيم في واقع الأمر إن احنا نقول لو قيدها باحاديث ترك الصلاة يبقى كلام منضبط ويبقى الخلاف في القيد حيتحط فيه هل هيبقى زي قول المكافرين لو ترك صلاة واحدة يبقى هو هذا القيد عنده أو لو ترك مع العرض على السيف أو لو ترك مع الاصرار على عدم الفعل أو لو ترك دون التفات إلى الفعل وإن لم يصرح مصر على الترك يبقى دي قيود يسع فيها النظر في الأذلة أما لو قال لا أمر الصلاة عنده حيتركه برمته ويقول يجزئ أن يتصدق بدرهم أو يجزئ أن يصل رحمه نقول بما قيدت أحاديث الشفاعه فإن كنت قيدتها بالصلاة ينبغي أن تخصص الصلاة وتذكرها دون غيرها وتعينها. ما تقولش يغني عنها صدقة بدرهم أو بغير. فإن قل قيد أحد الشفاع بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا يخالف أول ما يخالف منها الشيخ الإسلام ابن تيمية في معارضة الأدلة بكلام الرجال. وإذا كان ابن تيمية لو, لو تجارينا مع ان عبرت الاخيره بيتكلم على سدوج سجدة أو تصدق بدرهم وإنه ثبت على ذلك بمعنى انه عنده النجام الكفر تحصل بصدق بدرهم ولو لم يكن معها سجدة إنما لو, قال لو هنقول لازم معها الصلاة خلاص بقى بقت المسألة هي مسألة ترك الصلاة وبقى الخلاف في القدر اللي بيه يعتبر داخل الإيمان والقدر اللي بيه يخرج إما على قول ان ترك صلاه واحدة كفر أو العكس تماما إن فعل صلاة واحدة ينجو به من الكفر يبقى دي كلها أقوال ونظرات فيه. ولكن لو هنقول فعل صلاة واحدة ينجو به من الكفر يبقى عدم فعلها يقع به الكفر باطنا مش ظاهرا من خلاف لو قلنا ترك صلاة واحدة يقع به الكفر هيبقى منضبط لو قلنا إذا عرض على السيف هيبقى منضبط ظاهرا وباطنا لو قلنا أن يصرح بأنه بعدم العزم على الفعل هيبقى منضبط ظاهرا وباطنا الحالة الربعة لو قلناها هتبقى باطنا بس لأنها لا تنضبط ظاهرا لو نزلنا عندي كمان وقلنا بل ينفعه أن يتصدق بذرهم وإن لم يصلي نقول له طب من أين جبنا القيد ده ما من باب أولى ما نحط خالص نصيب أحاديث الشفاعة مطلقة فلو قيدت فيكون أولى ما تقيد به أحاديث ترك الصلاة فإن لم تقيد بأحاديث ترك الصلاة فالتبقى مطلقة وأما تقييدها بعبارة محتملة لشيخ الإسلام التيمية فليست من منهج شيخ الإسلام التيمية ذاته ثم يقال أن شيخ الإسلام التيمية بنى المسألة بناء على تصور قال لا يتصور والجمهور يقولون المسألة ليست تصور بل المسألة منصوص عليها في أحاديث الشفاعة إنه في نهايتي ان آخر أهل النار خروجا منها من قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط ومع كثرة التأويلات التي قيلت في هذا الحديث يبقى إن أحد الذين انتصروا إلى القول بتكفير ترك أعمال الجارح بالكلية حمله على محمل هو هذا المحمل الذي يحمله على الجمهور الدكتور صفر حوالي بعد ما حاول يرد على الحديث بردود مختلفة قال على أنه يمكن أن يتصور أن هذا يمكن أن يتصور في أحوال بعض الناس أن يكون في غيبوبة بحيث يبقى في القلب نبض ضعيف لا يظهر معه أي أثر على الجوالح قال ولكن من الظلم قياس حال الأصحاء على حال صاحب نقول الكلام ده كلام متين جدا بيد أنه يجب أن يضاف إليه وصاحب الغي وليس من الإنصاف أيضا أن يقاس حال صاحب الغيبوبة على حال الموتى. فيبقى احنا متفقين على ان أحاديث الشفاعه بتصف من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قد اشبه حال حال صاحب الغيبوبة في الدنيا اللي هو لا يمكن أن يعتبر مثالا يحتذى ولا أن يؤمر باتباع حاله ولا أن يرغب في حاله وفي ذات الوقت لا يمكن أن يعد في عداد الموتى وده مذهب الجمهور في فهم حديث الشفاعة وفي تقييد احاديث ترك الصلاة به العكس وإن كان الاحوال اللي فيها هي دل الكلام على موت القلب على الراجح انه يعرض على السيف فضل القتل على الصلاه انه يعلن اصراره على الترك الترك المحض الكلي الراجح انها لا تدل هي ازمه بحال صاحب الغيبوبه وليست بحال الميت كما يدل عليه حديث الشفاعه و وهذا يعني وإن لم يتصور ذلك شخصان تيميه هذا ان افترضنا ان ابن تيميه بيقول كده ولكن من اليسير جدا انك ترد كلامه في كل المواطن الى الحالتين الظاهرتين اللي هم من منعرض على السيف ومن قال أنه لا يصلي ابدا ولكن مع هذا في الاخر قابلنا أن يوجد من يقول سلفي في المسألة ابن تيميه فحيقول ان الترك المحض الكلي عنده كفر بل ويقول ان النجاة الكفر دوت مش انه يتعين عليه أن يصلي حيقول بل يفعل أي طاعة في الحالة دي حيبقى المسألة فعلا اسمها اشتراط فعل جنس أعمال الجوارح ليس اشتراط أداء الصلاة ولو على فترات وحيبقى عكسها تكفير تارك جنس العمل طب إذا قبلنا هذا فما الإشكال الإشكال في عدة أمور يعني ده ممكن أن يقبل الأمر الأول إدعاء الإجماع ورمي المخالفين بالإرجاء ذكرنا أن من أهم فهد السيد الشيخ البراك أن ننبه على هذه الجزئية ووضح مواطن إجماع ومواطن الخلاف أن يكون الكلام فيه اضطراب بلا فائدة بمعنى لو واحد عنده تكفير من ترك صلاة واحدة ليه يوصلنا للكلام في مسائل غامضه زي دي ما هو ده عنده دي تجب دي فيبقى هو فكثير من الناس بيجمع بين هذه وتلك الامر الاخر انه عدم توضيح المقصود بهذا المصطلح مع العلم بان هذا المصطلح له وجود سابق في كتب بعض اتجاهات التكفير والتوقف وغيرها يرون أنه يلزم فعل جنس كل عمل واجب وده اللي يستقيم أن يجمع بينها وبين القول بتكفير تلك صلاة واحد يبقى هو عايزه يصلي ولكن لابد انه يفعل ولو مر في حياته أمر ما نعرفنا عن منكر لو مر في حياته من كل نوع من أنواع الواجبات وده قول موجود والجمع بين القضية المعنونة بتكفير ترك جنس العمل وبين القول بتكفير ترك الصلاة قد يعطي الفرصة لتفسيره بأنه كذلك. ايضا من أخطاء الأمور طريقة الاستدلال على المسألة بأن عمل الجوارح جزء من الإيمان، فإذا لا بد أن يجعل جزء منه في أصل الإيمان. وهذا الكلام يعني. لو طرد لاعطى الفرصه للخوارج انهم يستدلوا بنفس الطريقه ويقولوا ان كل أنت الايمان قول وعمل ده اصطلاح انما النص النبوي يقول الايمان بدون و70 شعبه فاحنا قسمناهم لشعبتين كبار فلو حد جيف احدى الشعبتين دول وقال لا ده انت مش تدخلها في الايمان بس ده لازم تاخد جزء منها في الاصل ممكن واحد يجي على أحد الشعب شعبة شعبة ولازم لازم تاخد جزء منها في الإيه؟ في الأصل فيكون هذا أيضا فتح لباب التخصيص هذه مآخذ على إطلاق هذه القضية وعما إذا قيدت بالطريقة التي تناولها بها شيخ الاسلام التيمية فمعظم جزئيات شيخ الاسلام التيمية مما رجحها كل من جاء بعده وفي جزئية يسيره يخالف فيها الجمهور وهي محل شك هل عنها ابن تيمية أم لا وهي التكفير تارك الصلاة ترك الصلاة تركا محضا كليا إذا لم يتضمن هذا عرض على السيف ولم يتضمن اعلان منه بعزمه على عدم الصلاة فهذه مما يخالف فيها الـ الـ الـ ابن تيمية جمهور المتقدمين وعلى أي حال هي قابلة للأغذي والرد هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة وبهن يكون ختمنا الكلام على هذه الرسالة سبحانه وتعالى الحمد